بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو المجلس الحادي والعشرون من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى ونشرع اليوم بإذن الله في تفسير سورة الأنعام قال رحمه الله سورة الأنعام مكية وآيها مئة آية وحروفها اثن واربعمائة واثنان وعشرون حرفا وكلمها ثلاثة ألاف واثنتان وخمسون كلمة نزلت ليلا جملة حولها سبعون ألف ملك يسبحون فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وخر ساجد وعنه صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الأنعام لم يقطعها بكلام غفر الله له ما سلف من عمل وهذا مما لا يثبت قال على بن عباس رضي الله عنه قال نزلت سورة الأنعم بمكة إلا قوله وما قدر الله حق قدره إلى آخر ثلاث آيات وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله لعلكم تتقون فهذه الست آيات مدنيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بدأ سبحانه بحمد نفسه تنبيها على أن الحمد كله له لا شريك له فيه وتقدم تفسيره في الفاتحة الذي خلق أي اخترع وأوجد السماوات والأرض خصهما بالذكر لأنهما أعظم الموجودات وجمع السماوات لأنها سبع طباق ووحد الأرض لاتصال بعضها ببعض طولا وعرضا وجعل أي وخلق الظلمات الكفر والنور الإيمان وجمع الظلمات وحد النور لأن التوحيد متحد والكفر ميلل وهما كنايتان عنهما وقال الجمهور من المفسرين المراد بهما سواد الليل وضياء النهار قال ابن عطية والنور هنا للجنس فإفراده بمثابة جمعه تعليل جمع الظلمات وإفراد النور في القول الأول غير تعليله في القول الثاني هو الأول على المجاز والثاني على الحقيقه ثم الذين كفروا بعد هذا البيان بربهم يعدلون قال يساوون بينه وبين أصنامهم وأصل العدل المساواة وعن كعب قال فاتحة التوراة فاتحة الأنعام الحمد لله إلى يعدلون وخاتمة التوراة خاتمة هود قولوا بغافل عما تعملون هو الذي خلقكم من طين يقول يعني آدم عليه السلام والخلق نسله والفرع يضاف إلى أصله فلذلك خاطبهم بالجمع إذ كان ولده روي أن الله عز وجل بعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطائفة منها فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني فرجع ولم يأخذ قال يا ربي إنها عذت بك فبعث ميكايل فاستعاذت فرجع فبعث الله ملك الموت فعادت منه بالله فقال وأنا أعوذ بالله أن أخالف أمره فأخذ من وجه الأرض فخلط الحمراء والسوداء والبيضاء فلذلك اختلفت ألوان بني آدم ثم عجنها بالماء العذب والملح والمر فلذا اختلفت أخلاقهم فقال الله لملك الموت رحم الله جبريل, رحم جبريل قال رحم جبريل وميكائيل الأرض ولم ترحمها لا جرم أجعل أرواح من أخلق من هذا الطين بيدك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خلق الله أدى من تراب وجعله طينا ثم تركه حتى كان حماء مسنونة ثم خلقه وصوره وتركه حتى كان صلصالا كالفخار ثم نفخ فيه روحه قول تعالى ثم قضى أجل يقول أي قدر مدة إلى الموت وأجل مسمى عنده من الموت إلى البعث وهو البرزخ ثم أنتم تمترون تشكون في البعث لاستبعاد الإيمان بعد نصب الدلائل وهو الله المعبود في السماوات وفي الأرض المستحق للعبادة والمدعوب الألوهية يعلم سركم وجهركم فلا يخفى عليه شيء ويعلم ما تكسبون تعملون من وشر فيثيبوا عليه ويعاقب وما تأتيهم يعني أهل مكة من آية من آيات ربهم كانشقاق القمر وآية القرآن إلا كانوا عنها معرضين تاركين لها غير ملتفتين إليها فقد كذبوا بالحق لما جاءهم يعني القرآن فسوف يأتيهم أنباء أخبار جمع نبأ ما كانوا به يستهزئون أي سيعلمون عاقبة استهزائهم إذا عذبوا ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن أهل كل عصر وهم الجماعة المقترنون في زمان واحد مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم أعطيناهم ما لم نعطيكم وأرسلنا السماء عليهم أي المطر مدرارا أي دارا واجعلنا الأنهار تجري من تحتهم أي تحت بساتينهم فكفروا فأهلكناهم ونقدر فكفروا فأهلكناهم لأنه دل على أنه وقع منهم الكفر فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا خلقنا من بعدهم قرنا آخرين بدلا منهم ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لنؤمن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسولك أنزل الله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاص أي مكتوبا في صحيفة فلمسوه بأيديهم ولم يقتصروا على الرؤية لأن اللمس أنفى للشك لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين تعنتا وعناده وقالوا لولا أنزل عليه أي هل لأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لوجب العذاب فإن سنة الله جرت في الكفار بإهلاكهم عند وجود ما يقترحون ثم لا ينظرون لا يمهلون طرفه عين ولو جعلناه اي المرسل اليهم ملكا لجعلناه رجلا أي على صورة رجل ليتمكنوا من رؤيته لان البشر يضعفون عن مشاهده الملائكه وللبسنا عليهم ما يلبسون أي خلطنا عليهم ما يخلطون وشبهنا عليهم فلا يدرون ا ملك هو أم ادمي ثم قال مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزئ بك ورأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر والكتائي وخلف ولقد استهزئ بضم الدالي حيث وقع وأبو جعفر بنصب الياء بغير همز فحاق أحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون أي جزاء استهزائهم من العذاب هنا قدر مضافا الذي حاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي جزاؤهم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لهؤلاء المستهزئين سيروا في الأرض معتبرين ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين الهالكين قبلكم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم توبيخا للكفار لمما في السماوات والأرض فإن سكتوا كانت تقريرا لهم قل الله قولوا فإن سكتوا وهذا يقال في هذا وفي نظائره باعتبار أن ال... الاستفهام مأمور أن يوجه إليهم ثم قل الله أو قل الله يكون هذا كأنه يلقنهم الجواب أو يذكر الجفاء فإن سكتوا كان تقريرا لهم قل لله ثم قال استعطافا لهم ليؤمنوا كتب أي أوجب على نفسه الرحمة فلا يعاجلهم بالعقوبة في الحديث ان رحمتي سبقت غضبي لا جمع جمعنكم اللاموا لاموا القسم نون التوكيد مجازه والله لاجمعنكم الى أي في يوم القيامه فيجازيكم على شرككم لا ريب فيه لا شك فيه الذين خسروا أنفسهم قال غبّنوها لاختيارهم الكفرة فهم لا يؤمنون لأنهم محكوم عليهم بالعذاب ولو ما سكن أي ما استقر في الليل والنهار والمراد ما سكن وما تحرك والآية فيها ما سكن فقط فهذا يقل فيه يعني هو حمله على أسلوب الاكتفاء أسلوب عربي معروف ولو نظائر في القرآن وهذه الآية قيل في ما سكن غير هذا يعني قيل في ما سكن غير هذا فلا يحتاج فيه للكلام في الاكتفاء وهو السميع لكل مسموع العليم لكل معلوم ولما دعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشرك قال تعالى قل يا محمد أغير الله أتخذ وليا رب ومعبودا فاطر السماوات والأرض مبدعهما بلا مثال وهو يطعم ولا يطعم أي يرزق ولا يرزق قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم من هذه الأمة وقيل لي ولا تكونن من المشركين يعني قوله وقيل لي لأني قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم وأن لا أكون من المشركين ما جاء بعده في النهي مباشرة فقدر القول وقيل لي ولا تكونن من المشركين قرى نافع أبو جعفر إني بفتح الياء والبقون بإسكانها قل إني أخاف إن عصيت ربي بعبادة غيره عذاب يوم عظيم يعني يوم القيامة قرى عاصم وحمزة والكسائي وخلف ابن عمر ويعقوب إني بإسكان الياء والباقون بفتحها من يصرف عنه يعني العذاب قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وابو جعفر وحفص عن عاصم يصرف بضم الياء وفتح الراء وقرأ حمزة الكسائي وابو بكر عن عاصم وخلف ويعقوب من يصرف بفتح الياء وكسر الراء أي من, يصرف أي من يصرف الله عنه العذاب يوم يعني يوم القيامة فقد رحمه نجاه وأنعم عليه وذلك الفوز المبين النجاة الظاهرة وأيام سك الله بضر أي ينزل بك يا محمد شدة وبليه صلى الله عليه وسلم فلا كاشف لا دافع له إلا هو وأيام سك بخير عافية ونعم فهو على كل شيء قدير من الخير والضر وهو القاهر فوق عباده قال القادر الغالب والمراد بفوق علو والمراد بفوقه علو القدرة والشأن فقوله وإن فوقهم قاهرون وأيضا يدخل في علوم إذ طالما سأتعلق بالكلام في صفة العلو. قال وهو الحكيم في أمره الخبير بالعباد ولما أتى أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أرنا من يشهد بصدقك فإنا لا نرى أحدا يصدقك قل أي شيء يعني كأنه هنا فيه فأنزل الله أو قال الله قل أي شيء أكبر شهادة كأن هنا يعني الجواب ولما أتى كذا كذا وقالوا كذا أنزل الله أو قال الله قل أي شيء أكبر شهادة أي أي شهيد أعظم شهادة فإن أجابوك وإلا قل الله هو شهيد بيني وبينكم قال أشهد لي بالحق طبعا قوله هنا في التفسير كلام مفترض متصل بعضه ببعض قل الله ثم قال هو شهيد يبقى شهيد اعتبرها خبر لمتدا محذوف وهو هو فصار عنده قل الله هنا موطن موضع وقف قل الله ثم يستأنف القراءة يقول شهيد بيني وبينكم أي هو شهيد بيني وبينكم قال شهيد بيني وبينكم يشهد لي بالحق وعليكم بالباطل لأنه سبحانه إذا كان الشهيد كان اكبر شيء شهادة وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم العباره التي يذكرها هنا لأن الاستفهام أي شيء أكبر شهادة قل الله يبقى الله أكبر شهيد بيني وبينكم وإذا كان الشهيد بيني وبينكم هو الله فهو أي فهو أكبر شيء شهادة اللي وكان عليه الاستفهام في الأول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم لأخوفكم به أهل مكة ومن بلغ أي ومن بلغه القرآن إلى يوم القيامة وهو دليل على أن أحكام القرآن تعم الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم وأنه لا يؤاخذ بها من لم يبلغه ثم استفهم موبخا فقال أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى يقول فإن شاهدوا فأنت قل لا أشهد مثل شهادتكم قل إنما هو إله واحد أي بل أشهد أن لا إله إلا هو وإنني بريء مما تشركون يعني الأصنام واختلف القراء في أئنكم فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو أبو جعفر ورويس عن يعقوب بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بين بين أي بين الهمزة والياء وفصل بين الهمزتين بألف أبو عمر وأبو جعفر وقالون واختلف عن هشام وقرأ الكفيون وابن عامر وروح عن يعقوب بتحقيق الهمزتين الذين آتيناهم الكتابة يعني التوراة والإنجيل يعرفونه أي النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم من الصبيان الذين خسروا أنفسهم قال غبنوها فهم لا يؤمنون لتضيعهم ما يكتسب به الإيمان ومن أظلم ممن افترى أي يقول الافتراء العظيم الافتراء العظيمة هي الافتراء العظيم من الكذب يعني هذا بالرفع هو يعرف الافتراء من أظلم ممن افترى فيقول الافتراء العظيم من الكذب على الله كذبا فأشرك به غيره أو كذب بآياته عن القرآن إنه لا يفلح الظالمون فضلا ممن لا أحد أظلم منه في اعتبار للآية من أولها أن في ذكر الأظلم ثم قال تعالى إنه لا يفلح الظلمون فإن كان الظالمون لا يفلحون فما بالك بأشدهم ظلما الموصوف بأنه أظلم في أول الآية هذا معنى كلامي هنا يقول إنه لا يفلح الظلمون فضلا ممن لا أحد أظلم منه فهو أولى بذلك ويوم نحشرهم جميعا قال من عبد ومن عبد ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم آلهتكم الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء الله فيشفع لكم قال والزعم قول بالظن شبه الكذب يعني هو قول بالظن هذا نعت القول ماشي مش قول بالظن شبه الكذب مش كسرة هنا قال والمراد من الاستفهام التوبيخ قال يعقوب يحشرهم ثم يقول فيهما والباقون بالنون فيهما ثم لم تكن فتنتهم أي قولهم وجوابهم وهنا فسر الفتنه وموطن الفتنه هنا في هذه الآية يعني في كلام يعني في كلام طويل للمفسرين ثم لم تكن فتنتهم الا القاله فهنا فسر الفتنه بالقول والجواب ثم لم تكن فتنتهم أي قولهم وجوابهم قرأ حمزة والكسائي ويعقوب أو بكر عن عاصم يكن بالياء على التذكير لأن الفتنة بمعنى الافتتان وقرأ الباقون بالتاء لتأنيث الفتنة وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم فتنتهم بالرفع وجعلوه اسم كان وقرأ الباقون بالنصب فجعلوا اسم كان قوله إلا أن قالوا وفتنتهم الخبر زي ليس البر وليس البر إلا أن قالوا والله ربنا قرأ حمزة والكسائي وخلف ربنا بالنصب على النداء المضاف وقرأ الباقون بالخفض على نعتي والله قال وجواب القسم ما كنا مشكين كلام متصل هذا جواب القسم وجواب القسم ما كنا مشكين فثم يختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم هذه هذه إضافة لم تدل عليه الآية وإنما دلت عليها آيات أخرى ثم عجبت على عجب منهم فقال انظر كيف كذبوا على أنفسهم باعتذارهم الباطل وضل عنهم يقول وضل ذهب عنهم ما كانوا يفترون يختلقون من الشركاء يقول ولما قال النضر بن الحارث والله ما أدرى ما يقول محمد إلا أني أراه يحرك لسانه ويقول أساطير, أساطير الأولين مثلما كنت أحدثكم عن القرون الماضية فقال أبو سفيان إني أرى بعض ما يقول حق النزلة ومنهم من يستمع إليك حين تتل القرآن وجعلنا على قلوبهم أكين اغطيه جمع كنان أن يفقهوه لئلا يفهم القرآن وفي آذاني موقرة صاما وثقلا وان يروا كل آية أي دلالة على صدقك لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا أي ما القرآن إلا أساطير أباطيل الأولين جمع أسطورة واسطاره وهو ما سطر وقيل هي أترها وهم ينهون عنه أي عن القرآن والرسول واتباعه وينأون عنه بأنفسهم أي يبعدون فيضلون ويضلون نزلت في كفر مكة وقال ابن عباس نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن أذ النبي صلى الله عليه وسلم وينأى عن الإيمان به عن هنا قولان مختلفان وفي من الذي ينهى عنه وما الذي ينأى عنه يختلف الأمر إذا ذكر كفار قريش وإذا ذكر أبو طالب قال وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الإسلام قال لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك ولكن أذب عنك ما حييت وقال في ذلك أبياتا مما قاله والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب لفينة فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيون ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمين وعرضت ديدا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لو جدتني سمحا بذلك مبينا قوله تعالى وإي يهلكون يقول أي وما يهلكون بذلك إلا أنفسهم أي لا يرجع وبال فعلهم إلا عليهم وما يشعرون أن ضرره لا يتعدهم إلى غيرهم ولو ترى إذ وقفوا على النار قال حبس على الصراط معناه لو تراهم في تلك الحالة لرأيت عجبا قوله قول المفسر هنا لرأيت عجبا تقدير لجواب الشرط المحذوف ولو ترى إذ على النار فقالوا يا ليتنا نرد قال تمنيا للرجوع إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يقول قرأ العامة ولا نكذب ونكون بالرفع في كل أيام. يقول بالرفع على معنى يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب ونكون من المؤمنين وأبو عمرو على أصله في ادغام الباء في الباء وقرا حمزة وحفص عن عاصم ويعقوب ولا نكذب ونكون بنصب الباء والنون بإضمار أن على جواب التمني أي ليت ردنا وقع لا نكذب ونكون والعرب تنصب جواب التبني بالوا كما تنصب بالفاء اللي هي فاء السابع اللي بتاتي في جواب الطلب وقرأ, وقرأ ابن عامر نكذب بالرفع إخبار ونكون بالنصب تمنيا فرق بينهما تفريق قراءة الرفع لها دلالة غير قراءة النصب في الكلمتين غير قراءة الرفع في الأولى والنصب في الثانية لأن النصب سيكون في معنى جواب التمني نكذب بالرفع إخبار ونكون بالنصب تمنيا لأنهم تمنوا أن يكونوا من المؤمنين وأخبروا عن أنفسهم أنهم لا يكذبون بايات ربهم هذا الإخبار في أن نكذبوا وجواب التمني فيه نكون يقول وأخبروا عن أنفسهم أنهم لا يكذبون بايات ربهم إن ردوا إلى الدنيا قولوا تعالى بل بدأ لهم يقول بل رد لقولهم أي ليس على ما قالوا أنهم لو ردوا لآمنوا بل بدا لهم أي ظهر لهم ما كانوا يخفون يسرون من قبل من نفاقهم وقبائح فعالهم بشهادة جوارحهم عليهم فتمنوا ذلك ضجرا لا عزما على أنهم لو ردوا لآمنوا ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنهم من الكفر والمعاصي وإنهم لكاذبون في قولهم وقالوا قال عطف على لعادوا إذا عطف قالوا على لعادوا فيكون هذا من قولهم الذي لو عادوا لقالوا لو ردوا لقالوا ولو ردوا لعادوا ولا قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين يعني العطف هنا الذي يذكره سيكون معناه مختلفا عن معنى من يقول ان هذا قولهم في الدنيا الآن قولهم في الدنيا الآن أنهم قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين إذا عطفها على العادو صارت معطوفة على جواب لو فيكون هذا أنهم لو ردوا لأنكروا البعث أيضا هذا مختلف يعني ينتبه أن العطف هنا في فرق في المعنى يقول وقالوا عطف وقالوا عطف على العادو إن هي إلا حياتنا الدنيا الضمير الحياة وما نحن بمبعوثين كما كانوا يقولون قبل معاينه القيامة ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أي حبسوا للتوبيخ والسؤال وهذا أيضا يقدر في مثل السابق في جواب الشرط المحذوف قال أليس هذا أي البعث والعذاب بالحق قالوا بلى وربنا اقرار مؤكد باليمين قال فذوقوا العذاب بما كنتم تدفرون بسبب كفركم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله إذا فاتهم النعيم قال ورقاء الله البعث حتى إذا جاءتهم الساعة القيامة وسميت ساعة لسرعة الحساب بغت فجأة قالوا يا حسرتنا ندمتنا على ما فرطنا قصرنا فيها في الحياة الدنيا وهم يحملون أوزارهم آثامهم على ظهورهم قيده بالظهر لأن الحمل غالبا يكون عليه ألا ساء ما يزرون أي بئس الحمل حملوا وما الحياة الدنيا إلا لعب وله باطل وغرور ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون الشركة أفلا تعقلون أن الآخرة أفضل من الدنيا قرأ ابن عامر ولا دار الآخرة بلا بلام واحدة وجر الآخرة إضافة أي دار الساعة الآخرة وكذلك هي في مصاحف أهل الشام يكون في فرق في الرسم لامان أو لا واحدة وقرأ الباقون بلا مين ولا الدار الآخرة وتشديد الدال لإضغام وبالرافعي على النعك وكذا هو في مصاحفهم وسميت آخرة لتأخرها على الدار الأولى كما سميت الأولى دنيا لدنوها من الخلق الأول وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر ويعقوب حفص عن عاصم تعقلون بالخطاب وقرأ الباقون بالغيب ولما قال أبو جهل إن لا نكذبها يا محمد بل نكذب ما جئت به نزل تسلية له ووعدا ووعيدا لهم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فيك وفيما جئت به من التكذيب لأنهم إذا كذبوا ما جاء به فقد كذبوه قال نافع لا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي والباقون بفتح الياء وضم الزاي واحد من أحزن واحد من حزن وكل ما جاء في القرآن بعد العلم وكل ما جاء في القرآن بعد العلم لفظة إن فهي بفتح الهمزة إلا في موضعين أحدهم هنا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون والثاني والله يعلم إنك لرسول في سورة المنافقين وإنما كان كذلك في هذين الموضعين لأنه يأتي بعدهم لام الخبر فلذا انكسر أما العلم بعده أن لا يكون بعدها اللام فإنهم لا يكذبونك يقول أي في الحقيقة إذ جحدهم عناد أي إنما يكذبون الله بجحدهم قرأ نافع والكسائي يكذبونك بسكون الكافر وتخفيف الذال من الإكذاب وأن يجده كاذبا وقرأ الباقون بالتشديد من التكذيب وهو أن ينسبه إلى الكذب ويقول له كذبت ولكن الظالمين بآيات الله أدى على صدقك يجحدون ثم أنسه بقوله ولقد كذبت رسل من قبلك كذبهم قومهم كما كذبك قومك قريش فصبروا على ما كذبوا أوذوا حتى أتهم نصرنا الذي كنا وعدناهم به في قولنا إنا لننصر رسولنا وهذا تسلية له ولا مبدل لكلمات الله أو للنصر ولا قد جاءك من نبأ المرسلين أي من أخبارهم ما تسكن به نفسك وكان صلى الله عليه وسلم يكره كفرهم ويحب مجيء الآيات ليسلموا فنزل وإن كان كبر عظم وشق عليك إعراضهم عن الإسلام فإن استطعت أن تبتغي تطلب نفقا قال سربا تستتر فيه في الأرض أو سلما مصعدا في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية ففعل هذا الجواب ثم عرفه تعالى أنه ليس بيده شيء من أمرهم فقال ولو شاء الله قال مشيئة قدرة وقهر لجمعهم على الهدى فامنوا كلهم وهذا ردون على القدرية المفاوضة الذين يقولون إن القدرة لا تقتضي أن يؤمن الكافرون وإنما ما يأتيه الإنسان من جميع أفعاله لا خلق لله في تعالى الله عن قولهم فلا تكونن من الجاهلين ليس المراد لا تكونن ممن يجهل أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى إذ فيه إثبات الجهل لصفة من صفات الله وذلك لا يجوز على الأنبياء وإنما المقصود وعظه ألا يتشبه في أمره بسمات الجاهلي. وقد لا يحتاج إلى التأول بمثل ذلك إن قيل أن أنه قد يوجه إلى غير الداخل فيه ومسألة مشهورة يعني متكررة في التفسير ثم أخبر أن حرصه على هدايتهم لا ينفع لعدم سمعهم كالموتى بقوله إنما يستجيب الذين يسمعون يعني المؤمنين الذين يقبلون ما يسمعون فينتفعون به والموتى يبعثهم الله يعني الكفار ثم إليه يرجعون فيجزيهم بأعمالهم وقالوا يعني رؤساء قريش لو لا هل نزل عليه آية من ربه أي مما اقترحوه هذا التقييد في الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه آيات ولكنهم يكذبونها فهم يقصدون الآية المخترحة قل إن الله قادر على أن ينزل آية تضطرهم إلى الإيمان كنتق الجبل لبني إسرائيل قرأ ابن كثير ينزل بالتخفيف والباقون بالتشديد ولكن أكثرهم لا يعلمون ما عليهم من إنزالها لأنها لو نزلت ولم يؤمنوا لأهلكوا وما من دابة في الأرض قال تدب على وجهها ولا طائر يطير بجناحيه في الهواء وقيد بالجناح لنفي المجاز لأنه يقال لغير الطائر طار إذا أسرع وهذا وجه مما يقال في تقييد الطائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم في كونها مرزوقة مقدرا آجالها ما فرصنا في الكتاب من شيء أي ما غفلنا في اللوح المحفوظ لأن جميع الأشياء مكتوبة فيه ثم إلى ربهم يحشرون قال ابن عباس حشرها موتها وقال أبو هريرة يحشر الله تعالى طبعا الكلام هنا عن حشر الدواب والطير هل تحشر يوم قال ابن عباس حشرها موتها وقال أبو هريرة يحشر الله تعالى الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيأخذ للجماء من القرناء ثم يقال كون ترابا فحينئذ يتمنى الكافر أن لو كان ترابا فعليه الحشر يكون ببعثها بعد موته كما يبعث بني آدم والذين كذبوا بآياتنا مبتدا خبره صم وبكم لا يسمعون خيرا ولا يقولونه في الظلمات في الضلالات من يشاء الله مبتدا خبره يضلله بخذلانه وعاد يقال هنا في الشرط ان يكون مبتدا يعني يقال فيه ان هو مبتدا من يشاء الله يبلله قل بخذلانه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم بأن يرشده إلى الهدى. قل أرأيتكم قرأ نافع وأبو جعفر أرأيتكم وأرأيتهم وأرأيت وأثرأيت بتسهيل الهمزة التي بعد الراء وجعلها بين الهمزة والألف تخفيفا لئلا يجتمع همزتان في فعل مع اتصال الضمير به وعن ورش إبدالها ألفا. والكسائي يسقطها أصلا حيث وقع والباقون بتحقيقها على الأصل والتاء مفتوحة مع الكافي في الواحد والاثنين وجمع المذكر والمؤنث نحو أرأيتك أرأيتكما أرأيتكن ولا محل للكافي من الإعراب ولا يجوز أن يكون مرفوعا لا محل للكافي طبعا هذا تركيب له خصوصية حتى في المعنى إنه رأيتكم أو رأيت بمعنى أخبرني ولا خصوصية في قضية رأيت يعني الفاعل هنا التاء طب إذا كانت التاء هو الفاعل طب والكاف الكاف يعني هل الفاعل هو المفعول لأن الكاف أيضاً دل على التاء هنا ما ذكره قال إيه قال لا محل للكاف من الإعراب هذا وجه, فيه وجه في وجه قول البصريين في ان الكاف لا محل لها من الإعراب يعرب بالتاء ويقول أن الكف لا محل لها من الإعراض قال ولا يجوز أن يكون مرفوعا وان كان هذا يعني قولا لبعض النحاة أن الكف هي الفاعل هنا لكن هو اللي ذكره هنا أنه دلول أشهر فيها اللي هو قول بصريين قال تقديره أرأيتم أنفسكم وليس الغرض أن يروا أنفسهم إنما الغرض أن يروا غيرهم ومعنى أرأيتكم أخبروني ومفعوله محذوف تقديره أرأيتكم عباداتكم الأصنام هل تنفعكم؟ وممكن يبقى المذكور بعد أرأيتا يكون هو الذي سد مسد هو الذي سد وكان هنا ببيانه بيذكر معناه في المفعول به فيقول هو محذوف ممكن يبقى الجملة المذكورة بعدها سدت المسد أو دلت عليه دلت على المفعول إن أتاكم عذاب الله قال عند الموت أو أتتكم الساعة أي القيامة أغير الله تدعون في صرف العذاب عنكم إن كنتم صادقين أن الأصنام تنفعكم وجوابه محذوف أي فدعوه يقصد جواب إن بل إياه تدعون ثم أخبر أنهم لا يدعون سواه في الشدائر فقال بل إياه تدعون بل تخصونه بالدعاء فيكشف ما تدعون إليه أي ما تدعون إلى كشفه إن شاء أن يتفضل عليهم ولا يشاء في الآخرة وتنسون ما تشركون قال وتتركون آلهتكم في ذلك الوقت فسر النسيان بالترك ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فلم يؤمنوا فأخذناهم بالبأساء بالشدة والجوع والضراء المرض والزمان لعلهم يتضرعون أن يتوبون والتضرع السؤال بالتذلل فلولا فهل إذ جاءهم بأسنا عذابنا تضرعوا فآمنوا معناه نفي التضرع أي لم يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا ولكن قصد قلوبهم فلم يؤمنوا هل لما تذكر أو فلولا بمعنى هل لما تذكر في شيء قد مضى فهذا دل على أنه لم يقع وكأنه كان ينبغي لهم أن يفعلوه فهلا فعلوه هذا في أمر وقع ليس فيه حس على أن يفعل حس على أن يفعل لما يكون في شيء مستقبل شيء يفعل بعد ذلك فيقال فيه لولا كذا أو هلا كذا فيكون من باب الحس عليه ولكن قست قلوبهم فلم يؤمنوا وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي فلما نسوا ما ذكروا به تركوا ما ذكروا به من المواعظ والإنذار فتحنا عليهم أبواب كل شيء من نعم الدنيا وهذا فتح ابتلاء قرى ابن عامر وابن وردان عن أبي جعفر فتحنا بتشجيل التاء والبقولة بالتخفيف حتى إذا فرحوا عجبوا بما أوتوا من النعم وبطروا فلم يتوبوا أخذناهم بغته فجأة فإذا هم بليسون أيسون والإبلاس الحزن المعترض من شدة اليأس وأصله الإطراق ومن الحزن والندم هي وأصله الإطراق من الحزن والندم نشي ال الواو هذه زائدة فقطع دابر القوم الذين ظلموا قال المتخلف في ادبارهم هذا دابر القوم الذي تخلف في ادبارهم أي استقصلوا فلم يبقى لهم باقية والحمد لله رب العالمين على على إهلاكهم. قل أرأيتم أيها المشكون إن أخذ الله سمعكم هنا أرأيتم أيضا يقال فيها مثل أرأيتكم خلاص الكلمة هذا التركيب يعني تعرض له قبل ذلك ويقال في مثلما يقال في جميع المواضيع مثلما قيل فيما سبق سواء في المعناه أو في إعرابه. قل رأيتم أيها المشكون أخذ الله سمعكم أي أصمكم وأبصاركم أعماكم ختم على قلوبكم فلا تفقهون شيئا من إله غير الله يأتيكم به بما أخذ منكم انظر كيف نصرف الآيات الدالة على صدقك ثم هم يصدفون لا يعرضون عنها قرأ ورش بهنظر بضم الهاء وقرأ حمزة والكساء وخلف ورويس بخلاف عنه يصدفون بإشمام الصاد الزاي قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغطة فجأة أو جهرة قال معينة ترونه ثم استفهم مقررا فقال هل اليهلك إلا القوم الظالمون هلاك سخط وتعذيب وهنا يقول استفهم مقررا هذا استفهام يراد به التقرير أنه لا يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين قال المؤمنين بالجنة ومنذرين الكافرين بالنار فمن آمن وأصلح ما يجب أصلاحه فلا خوف عليهم من العذاب ولا هم يحزنون بفوت الثواب والذين الآية والذين كذبوا بآيتنا هنا قال في التسليل الذين كفروا وكذبوا بآيتنا يمسهم قال يصيبهم العذاب بما كانوا يسقون يكفرون ونزل حين اقترحوا الآيات قل لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله قال مقدوراته فأنزل فأنزلوا ما اقترحتموه ولا أعلم الغيبة فأخبركم به ولا أقول لكم إني ملك فأقدر على ما لا يقدر عليه البشر إن أتبع إلا ما يوحى إلي من الله وذلك غير مستحيل في العقل مع قيام الدليل والحرج البالغة قل هل يستوي الأعمى الكافر والبصير المؤمن أفلا تتفكرون أنهما لا يستويان وأنذر خوف به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا يبعثوا إلى ربهم <تصفيق> واللفظ يعم كل مؤمن بالبعث من مسلم ويهودي ونصراني ليس لهم من دونه أي من دون الله ولي قريب ينفعهم ولا شفيع يشفع لهم تلخيصوا خوفهم بالقرآن لعلهم يتقون فينزجروا قال ولما أمر صلى الله عليه وسلم بإنذار غير المتقين ليتقوا أمر بعد ذلك بتقريب المتقين ونهي عن طردهم تكريما لهم وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قد عزم على إزالة بلال وأصحابه الفقراء من مجلسه ومجلسة الأقع حابس وأصحابه رجاء حسن إسلامهم قالوا وكتب لابن حابس بذلك كتابا فنزلت ولا تطرد الذين يدعون قال يعبدون ربهم بالغدات والعشي والمراد الدوام على ذلك الدوام في الغداة والعشي فذكر الغداة والعشي دل على أنه في كل وقت كان في الليل والنهار ونحو ذلك قرأ ابن عامر بالغدوة بضم الغين وسكون الدال وواو بعدها وقرأ الباقونة بفتح الغين والدال وألف بعدها يريدون بعملهم وجهه أن يخلصون عملهم لله تعالى ولما طعن في هؤلاء وتكلم فيهم عند النبي صلى الله عليه وسلم نزل ما عليك من حسابهم من شيء ان حسابهم إلا على الله وما من حسابك عليهم من شيء أي لا تؤخذ بحسابهم ولا بحسابك حتى يهمك ايمانهم بحيث تطرد المؤمنين طمعا في طيب ال الذي يذكر هنا في تفسير قوله تعالى ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء الهاء هنا في حسابهم عليهم ما تعود في القول الذي يذكره المفسر هنا تعود على الكفار اللي هم الأغنياء تعود على الكفار هنا في التفسير الذي ذكره ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء حتى يهمك إيمانهم ثم يأتي بعد ذلك قوله تعالى فتطرودهم فالهاء هنا تعود على ماذا تعود على المؤمنين وعفاء المؤمنين طيب وهذا وجه في تفسيرها وفي وجه آخر إن ما عليك من حسابهم من شيء النلهاء هنا عائدة على المؤمنين ويبقى فيه ايه اتحاد في مرجع الضمير طيب حسألك سؤال كده تنشيطي قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم, إنهم ملاقوا ربهم إنهم ملاقو ربهم هذه ممكن يعني تبقى في أي معنى في المعنيين في هذه الايه هنا تكون في معنى المؤمنين يعني إنهم ملاقو ربهم فهو الذي سيحاسبهم انهم ملاق ربهم فهو الذي سيحاسبهم فيتشبه معنى ما عليك من حساب هؤلاء المؤمنين بعفاء من شيء وما من حسابك عليهم هم الله سبحانه وتعالى هم ملاك ربهم فيحاسبهم تمام طيب فتطردهم قال فتبعدهم جواب للنفي وهو قوله ما عليك من حسابهم من شيء فتكون من الظالمين إن فعلت ذلك جواب النهي وقول ولا تطود فدعهم هنا جواب النهي والنصب ده من أجل الفائل يجاء في جواب الطلب قال جواب النهي وهو قول ولا تطرد فدعاهم صلى الله عليه وسلم وهو يقول سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم بينه قل وكذلك فتنا بعضهم ببعض أي مثل ذلك الاختبار اختبرنا بعض الناس ببعض فابتلينا الغنية بالفقير والشريف بالوضيع فإذا رأى الشرفاء والأغنياء الوضعاء والفقراء سبقهم إلى الإيمان تكبروا فكان ذلك فتنة لهم فذلك قولهم ليقولوا يعني المشركين أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أي أهؤلاء الذين أنعم عليهم دوننا وميزوا به علينا لو كان خيرا ما سبقون إليه فقال تعالى أليس الله بأعلى بالشاكرين استفهام بمعنى التقرير أي الله أعلم بمن يشكر الإسلام إذا هداه قرأ السوسي عن أبي عمرو باعلم بإسكان الميم عند الباء وتقدم الكلام عليه في سورة البقرة ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالسلام عليهم إكراما لهم فقيل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ثم قل لهم كتب أي أوجب ربكم على نفسه الرحمة فكان صلى الله عليه وسلم إذا رآهم هنا واضح أن المفسر كتب ربكم على نفسه الرحمة جعل من جملة المقول المأمور أن يقوله فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأاهم بدأهم بالسلام وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام أنه من عمل منكم سوءا بجهالة أي جاهلا بتحريمه ثم تاب من بعده بعد عمله المعصية وأصلح أخلص توبته فأنه غفور رحيم قرى ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف إنه من عمل فإنه بكسر الألف فيهما على الاستئناف وقرى ابن عمر وعاصم ويعقوب بفتح الألف فيهما بدلا من الرحمة أي كتب على نفسه أنه من عمل منكم ثم جعل الثانية بدلا من عن الأول فقوله أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون يقصد هنا الثانية أنكم لا الأولى أنها في هذا أن تكون بدلا منها وقرأ نافع وأبو جعفر بفتح الأولى بدلا من الرحمة وكسر الثانية على الاستئناف لأنها بعد الفاء قال القرطبي وهي قراءة بين وكانه يستحسنها وكذلك نفصل الآيات آيات القرآن في صفة المطيعين والمجرمين ولتستبينا أي ليظهر سبيل طريق المجرمين العصين قرأ نافع أبو جعفر ولتستبين بالتاء وسبيله نصب على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولتستبينا أنت سبيلا أي لتعرف يا محمد طريق المجرمين صلى الله عليه وسلم يقال استبنت الشيء وتبينت إذا عرفته. وقرأ حمزة والكسائي وابو بكر وخلف وليستبين بلياء سبيل رفع ولو المحقق هنا كتب الكلمة, يعني كتب الكلمة كما هي في التفسير يعني. فتفسيره على قراءة وليستبين سبيل لأنه قال أي يظهر ممكن يقول أي لتظهر سبيل مثلا ولكن هنا وليستبين يظهر سبيل طريق على الرفع قال وقرأ الباقون ولتستبين بالتاء سبيل رفع أي ليظهر ويتضح والسبيل بعض قراءتين هنا في الرفع القراءتين في رفع سبيل بمعنى واحد والسبيل يذكر ويؤنث قال والسبيل يذكر لقوله وإن يروا سبيل الرجل لا يتخذوه سبيلا. فعاد عليه الضمير المذكر لا يتخذوه ويؤنث لقوله لما تصدون عن سبيل الله من أمن تبغونها عواجا عاد عليه الضمير بالهاء تأنيث تبغونها قل إني نهيت قال بما أنزل علي من الآيات في أمر التوحيد أن أعبد الذين تدعون أي تعبدون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم في طرد الفقراء وعبادة الأوثان قد ضللت إذن إن اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين إن فعلت ذلك قل إني على بينة ويقين من ربي وكذبت به أي بما جئت به وكانوا قد استعجلوا العذاب فقال صلى الله عليه وسلم ما عندي ما تستعجلون به من العذاب إن الحكم إلا لله لا لي يقص الحق قال من القضاء الحكم أي يقضي القضاء الحق هنا واضح أنه يفسر قراءة يقضي الحق وكان الأصل أن هو هنا تكتب إيه على هذه القراءة يقضي الحق قال يقضي الحق من القضاء الحكم أن يقضي القضاء الحق قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر وعاصم يقص الحق بضم القاف والصاد المهملة مشددا أي يقول الحق لأنه في جميع المصاحف بغير ياء باعتبار أن يقضي الحق إذا كتبت بغير ياء فلا جازم هنا الأمر سيتعلق يكون في خصوصية في اللفظ هنا في القرآن يعني قال لأنه في جميع المصاحف بغيره ولا يحتاج ان يقال هذا في قص ولأنه قال الحق ولم يقل بالحق وقرأ الباقون يقضي بسكون القاف وكسر الضاد المعجمة من قضيته أي يحكم بالحق بدليل أنه قال وهو خير الفاصلين أي الحاكمين الكلام متصل بعض ببعض وحذفت الياء أي من يقضي الحق لاستثقال الألف واللام لا لجزم ومرفوع قال وحذفت الياء الاستثقال الالف واللام كقوله صال الجحيم قال ونحوها وأثبت يعقوب الياء وقفا قال والقضاء شرعا هو الإلزام وفصل الحكومات ومنصب القضاء فرض كفاية بالاتفاق الاستطراد الذي سيذكره في القضاء الآن فرع عن قراءة ويقضي الحق فهي من القضاء فاستطرف في الكلام عن القضاء لكن لو كانت على قضاء يقص ولم يتعرض للقضاء فليس له محل هنا قال والقضاء شرعا هو الإلزام وفصل الحكومات ومنصب القضاء فرض كفاية بالاتفاق ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه بغير خلاف الدخول هنا الفاعل يجب قال الإمام أحمد إلا أن يشغله عما هو أهم منه أو أهم منه ويشترط في القاضي العدالة والاجتهاد عند الثلاثة قال أبو حنيفة يجوز قضاء الفاسق ولا ينبغي أن يولى ويجوز تقليد الجاهل لأنه يقدر على القضاء بالاستفتاء والأولى أن يكون عالما واختلفوا في صحة قضاء المرأة فقال أبو حنيفة يصح قضاءها فيما تقبل فيه شهادتها وهو ما عدا الحدود والقصاص وقال الثلاثة لا يصح قضاؤها مطلقا قال ويجوز القضاء على الغائب عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة ويصح التحكيم لمن يصلح القضاء بالاتفاق نلاحظ هذا الاستطراد حتى ليس له علاقة بالاستنباط من الآية ولكن لمجرد ورود الكلمة وإلا فالكلام عن قضاء الله الحق وهنا يتكلم في القضاء في الأحكام المتعلقة بالقضاء يعني وكأنه شيء بالشيء يذكر لمجرد ورود الكلمة فيتكلم فيها كما يفعل كثير من المفسرين مثلا في إني جعله في الأرض خليفة فيتكلم في الخليفة ويتكلم في شروط الاستخلاف ويفصل في مثل هذا وهنا الأمر أصني ليس مثلا استنباطا من الآية مثلا في شيء أو أن الآية تعرضت لحكم في باب من أبواب الفقهية فهو يكمل الأحكام مثلا في هذا الباب ولكن مجرد رود الكلمة تكون مناسبة لأن يذكر فيها مثل هذا قال ويصح التحكيم لمن يصح للقضاء بالاتفاق واختلفوا في حكمه فقال أحمد ينفذ حتى في حد وقود فهو كحاكم الإمام المطلقا وقال مالك حكمه ماض في الأموال فلو حكم بقتل أو اقتص أو حد أو عنا ادب ومضى ما لم يكن جورا بينا فكأنه ممنوع من هذا ولكنه يمضي إذا لم يكن فيه جور قال الشافعي يصح مطلقا في غير حد لله تعالى وقال أبو حنيفة مثله لكن إذا رفع إلى حاكم آخر أمضاه إن وافق مذهبه وإن لم يوافق أبطله قال والحكم شرعا أمر ونهي يتضمن إلزاما كل لو عندي ما تستعجلون به قال من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم أي لو كان عندي ما استعجلتم به من العذاب عندي و وتخلصت منه والله أعلم بالظالمين أي بالمشكين وبوقت عقوبتهم وعنده مفاتح الغيب قال خزائنه جمع مفتح بكسر الميم وهو المفتاح قال الكواشي وزعم بعضهم أنه جمع مفتح بفتح الميم وهو المخزن ومفاتيح الغيب الطرق الموصلة إلى علمه تشبيها بمفتاح الدار لأن به يفتح الباب فيتوصل إلى ما فيها. هو وهنا في مفاتيح جمع مفتاح أو مفتح تذكر على تقال في المفتاح أن المفتاح يجمع على مفاتيح ومفاتيح مفاتيح ويقال في المخزن أيضا ولكن المخزن يجمع على إيه؟ يجمع على مفاتيح فقط لا مفاتيح. والكلام هنا كأن ترتيبه يعني كان يحسن أن يكون ترتيبه صورة مختلفة. قال خزائنه، ثم قال جمع مفتاح بكسر الميم وهو المفتاح. الكلام عن مفتاح غير الخزائن. ثم ذكر كلام الكواشي قال زعم بعضهم أنه جمع مفتاح بفتح الميم وهو المخزن. هو المخزن هو الخزائن ويتخلف عن المفتاح. طيب. بالنسبة للخزائن معناها واضح. بالنسبة للمفاتيح. بالنسبة للمفاتيح هذه التي تحتاج إلى مزيد بيان. فيقول مفاتيح الغيبي الطرق الموصل إلى علمه تشبيها بمفتاح الدار لأنه به يفتح الباب فيتوصل إلى ما فيها والمراد علم كل ما غاب الكواشلو تفسير تفسيره يعني في حد اعتمد عليه واشتهر يعني بالاعتماد عليه وصرح بذلك وتفسيره شهير جدا مين بقى مين يعرف تفسير الجلالين اعتمد اعتمادا كبيرا السيوط اعتمد اعتمادا كبيرا على, على الكوش وصرع بهذا تمام قال والمراد علم كل ما غاب كقيام كقيام الساعة ومتى يأتي المطر وما تغيد الأرحام وما في غد والموت لا يعلمها أي الطرق الموصلة إلى الغيب على معنى على معنى المفاتيح إلا هو ويعلم ما في البر من المفاوذ والقفار والبحر من القرى والأمصار فصهما بالذكر أنهما أعظم المخلوقات المجاورة للبشر نلاحظ هنا أنه في تفسير البر والبحر لم يفسرها على المشهور في البر والبحر يعني فسر البحر بالقرى لم يفسر البحر بالبحر الذي فيه الماء والسمك فسر البر القفار الصحاري وفسر البحر بالقرى والأبصر وهذا واجه في تفسير البر والبحر في هذه الآية و... واقتصر عليه هنا وما تسقط من ورقة معلشنا لما بنبه على مثل هذا في فائدة أخرى غير الانتباه إلى ما قاله المفسر وهي إيه... تنمية حسن النظر فيما نقرأ لأني متأكد مثلا أثناء قراءتنا الآن، لو في حد مركز أثناء القراءة ربما يمر على هذا الكلام، فإذا انتهينا من هذه الفقرة ولم نجاوزها إلى غيرها، وسألت فقلت ما المراد بالبحر؟ هيقول البحر يعني اضرب لي مثال على البحر يقول البحر البحر البحر لابد المطاص يعني هو لن ينتبه وقرأ ولكنه لم يقرأ المكتوب وإنما قرأ ما في رأسه. فمثل هذا التنبيه يخلي الواحد يرجع. لا لمجرد الوقوف على المعلومه فقط ولكن ليتعلم كيف يقرا المكتوب وهذه مهاره بالرغم من ان الكلام عليها ممكن بعض عندما يسمعه يعني يظن ان الكلام يعني كلام بده كلام لا يحتاج إلى تنبيه ولكنها مفقوده كثيرا في القراءه في كتب أهل العلم وفي الدراسة وطلب العلم حال الطالب يقرأ في شيء قارئ يقرا في كتاب وحد بيدرس مسألة بيقرأ ولا هو في حقيقة الأمر هو يقرأ وما في عقده يقرأ يقرأ تصوره السابق عن المسألة زي مثلا ما بيجو ناس مثلا حد يجي ذكر تفسير وهو بذكر التفسير قرأ مثلا قولين أو ثلاثة في كتاب بمشكرة جدا يقرأ قولين أو ثلاثة في كتاب وحسن في حاجة مش فهمة سيذهب إلى كتاب آخر ليتوسع مثلا أو يفهم الأقوال بصورة أكبر فهو بيقرأ يقرأ القولين أو الثلاثة اللي قرأهم في الكتاب السادس. فيظن فبيحمل ما يقرأه على هذي على هذين القولين أو السلام بالرغم ان الكتاب اللي راح له ممكن ما يكونش في القولين أو السلام ممكن يكون في أقوى الأخرى مثلا ممكن يكون مختلف مش شرط يكون هو هو المقصد أن هذا، هذه مهارة تحتاج إلى أن الإنسان يهتم بها يعني أنه هو ويلحظ نفسه فيها وإلا مش هنستفيد حاجة لما نقرأ كتاب جديد ومش هنستفيد حاجة لما نجري, نجري مثلا كتابا في التفسير ونحن ندرس التفسير في درس آخر أو في مجلس آخر أو في كتاب آخر يعني مش هنستفيد حاجة كده لما نقرأ ونقرأ اللي في المغنى طيب ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة قال يريد ساقطة وثابتة إلا يعلمها وهنا قول ساقطة وثابتة يعني يشير إلى الاكتفاء إلا يعلمها يعني وما تسقط من ورقة أو تثبت إلا يعلمها قال مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات ولا حبة من الحبات المعروفة في ظلمات الأرض بطونها ولا رطب ولا يابس قال ابن عباس الرطب الماء واليابس البادية إلا في كتاب مبين أي في اللوح المحفوظ ليعتبر الملائكة بذلك لا أنه سبحانه كتب ذلك لنسيان يلحقه تعالى عن مع عن ذلك المعنى ما من شيء من أشياء إلا هو يعلمه حيث ما كان سبحانه وتعالى هو الذي يتوفّق بالليل بأن يقبض أرواحكم إذا نمتم ويعلم ما جرحتم كسبتم من الآثام وغيرها بالنهاري ثم يبعثكم فيه أي يقبضكم بالنهار ليقضى أجل مسمى أي يتم وهو مدة الحياة أو أي يتم يعني يتم أجل مسمى وهو مدة الحياة ثم إليه مرجعكم بعد الممات ثم ينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون بالمجازات عليه. وهو القاهر فوق عباده تقدم تفسير في أول السورة ويرسل عليكم حفظة ملائكه لكل إنسان ملكين بالليل وملكين بالنهار يحفظون أعمال بني آدم حتى إذا جاء أحدكم الموت تقدم اختلاف القراء في حكم الهمزتين من كلمتين في سورة النساء عند تفسير قوله تعالى ولا تؤتوا سفهاء وكذلك اختلاف في جاء أحدكم الموت توفته رسلنا قال ملك الموت وأعوانه روي أن الدنيا بين يدي ملك الموت كالمائدة الصغيرة يقبض من هنا وهنا فإذا كثرت عليه الأرواح يدعوها فتجيب فرأ حمزة توفاه بألف الممالة. وهم لا يفرطون طبعا توفاه كتابات مثل توفته وهم لا يفرطون أن يضيقون ويقصرون ومعنى فرط قدما العجزة ثم ردوا أي جميع العباد إلى الله للحساب والجزاء مولاهم الحق أي مالكهم إلى الله مولاهم الحق أي مالكهم ومتولي أمور حقيقة والحق اسم من أسماء الله تعالى والشيء الحق هو الثابت حقيقة ويستعمل في الصدق والصواب أيضا يقال قول حق أي صدق وصواب ألا له الحكم يومئذ لا حكم لغيره فيه وهو أسرع الحاسبين يحاسب الخلائق في مقدار حلبشاه